واللههُ خَرقَكُم مِنْ تُرَابثَُّ مِن نُطُفَتَثُم م جَعلكُم مزْواجاب وَماَا تَحمِلُ مِنْ أُث وَلاَا تَضَرع إلَّا بِعِلمِه وَماَا يُعَّرُ مِن مُرََّر وَلَا يُم قَصُ مِ روره إلا فيِي كِتاب إِ ذَكَ على الله يسين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 وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النار في الليل وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٌ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءُكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا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 عمي يشا ومن انت بمسمع ما في القبور ام إن انت الا نذير ان ارسلناك بالحق بشيرا ونديرا وان من امه الا خلا فيها نذير وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فكَيْفَ كَانَ لَكُمُ الْتَّثْبِيتُ أَلَمْ تَرَنَا أن اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ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 انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز وفرور ان الذين ياكلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيا يرجون تجاره اللامثور لِيُوفِيَ وَعْدَهُ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُور وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ فَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقوا بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنب تَعْدُنِي يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إننا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 بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَاءٍ وَلَكِنْ وَخَرَهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا